あうず بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألفلام م م ص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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما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 إ ن ه م اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون, ويحسبون انهم مهتدون يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا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 يا بني آ د م إ اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم, يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أ و ل ى هم ل أ خ ر ا ه م فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إ ل ا ت أ و ي ل ه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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إ ذ قال لقومه أ ت ا ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من أ ح د من العالمين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 ربنا افتح بيننا افتح و ب ي ن ق و م ن ا ب ا ل ح ق و أ ن ت خير ا ل ف ا ت ح ي ن و ق ا ل ا ل م ل أ الذين ك ف ر و ا م ن قومه ل ئ ن ا م إنكم إذا ل خ ا س ر و ن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 وقالوا ا ا بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ل لعلهم ض يضرعون ر ثم و حتى و قد ا ا ل و ق مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته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 اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنغسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخض موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها و آ م ن و ا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و إ ذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها, وكلوا منها حيث شئتم وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا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 وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم ب ق و ة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من زهورهم ذريتهم واشهدهم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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون ن ص ر ك م ولا, ولا انفسهم ينصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون 「こんなに深いこと言ってくれているんだ」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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول, ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين